يا اقصا صدرا يا اقصا لن ننسى ميعاد العزه ميعاد العزه ميعاد العزة في مسرى صدرا يا اقصا صدرا يا اقصا صدرا يا اقصا لن ننسى ميعاد العزه ميعاد العزه معاد العزه في مصر سندوك عروشا سندوك عروشا سندوك عروشا للطيال للطيال وسنمد اسودا وسنمد يسودا وسنمد اسودا للميدان الذل لن نرض الذل او الاذلال لن نحني راسا لن نحني راسا لن نحني راسا للانذال لن نرض الذل لن نرض الذل لن نحني راسا لن نحني والعزه فرسان العز فان في الهيجان في الهيجان رايات النصري رايات النصر رايات النصر في العلياء لِلجَنَّان سَنَسِيرُ تِبَاعًا سَنَسِيرُ تِبَاعًا سَنَسِيرُ تِبَاعًا مِنْ جَبَهَا يَا رُوحًا سأذود وحيدا سأذود وحيدا عن اقصى عن ابصاي واموت شهيدا واموت شهيدا واموت شهيداً في نغمات تشدو نغمات تشدو نغمات تشدو بالالحان طلقات المدفع مدفعات المدفع في الميدان تشدو نغمات تشدو نغمات تشدو بالالحان تنادي فالحور تنادي فالحور تنادي للميدان للميدان حبوا للجنه حبوا يا شجعان الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا а sa so